ننتقل هنا إلى ما أخبر الله جل وعلا عنه في أنهار الجنة أي ما بين هذه الآيات من سورة النحل وقول الله جل وعلا في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون مثل هنا بمعنى صفة مثل هنا بمعنى صفة أي صفة الجنة التي وعد المتقون والمؤمن يحلم أن أعظم موعود وعد به المتقون الجنة قال الله جل وعلا عنها كان على ربك وعدا مسؤولا أن يسأله عباده إياه ثم قال جل وعلا فيها أنهار من ماء غير آس فبدأ بالماء لأنه أحوج ما يحتاجه المرء والناس يقولون والعرب تقول الماء أذل موجود وأعز مفقود أذل موجود وأعز مفقود فلو كان الماء كثيرا مع غيره لهان على الناس إهراق وإذا فقدت الأشياء كلها لا يطلبون شيئا قبل الماء فالماء عز مفقود وأذل موجود وأفضل مياه الدنيا الماء زمزم وفي الآخرة قال الله لنبيه إن أعطيناك الكوثر ويظهر أن الكوثر نهر في عرصات يوم القيامة له ميزابان أتيانه من الجنة يصب فيه أشد بياضا من اللبن كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولما أنكر بعض أمراء بني أمية الكوفر غضب أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه وأرضاه وقال والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من وهذه هذا الفارق بين من يعلم ومن لا يعلم فهذا قول الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وقال جل وعلا وأنهار من لبن لم يتغير طاعبه وهو ما نحن فيه قبل قليل في أنه في الجنة أنهار من لبن لكن لبن الدنيا يأتي ما بين الفرفق والدم ومن ضوء الدواب أما لبن جنة فهو أنهار تتفجر فيها لا يمضي على دم ولا على لبن ولا على فرفق وقال جل وعلا بعدها وأنهار من خمر لذة لأن في خمر الدنيا ما ينغص على العقل كأقل الأحوال ثم الله جل وعلا وأخبر أن في خمر جنة لذة للشاربين تحرسا من أن يفهم أنها مثل خمر الدنيا تذهب العقل هذا الترتيب بناء على حادة الناس وبناء على ما كانت العرب تمشي عليه وتنضي من أنهم يبدأون بالماء ثم بالطعام ثم يتغنون بالخمر ثم إذا أصابهم الداء لجأوا إلى العسل ولهذا ختم الله جل وعلا بالعسل فقال وأنهار من عسل مصفى وكما يقال في الخمر واللبن والماء كذلك العسل في الجنة لا يكون من النحل إنما هو أنهار تتفجر